قول مني في البريه التجاري ما هذه الدنيا بداري فراني بينما الانسان فيها مخبرا حتى نحتايناهما الله خيارا لا تعمل الايام يغرم بعدما شو نسوي الايام لا تعمل الايام يا نبا حجابه يا رسول احمد المختار شمس يا بعد فجعك حسين ايام حسين ابن ابن ابن استهل بنمعها يا المدران ايش انت تخبرها. يا كوكبان slow yoki <mimitation> about